احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين كل هذا السائل حكم الحفاظات للطفل الصغير الطفل الصغير لا حرج في لا حرج في لبسه للحفاظات بل في ادخاله للحرم ادخاله للحرم لا بد من إلباسه حتى لا يعرض أماكن الصلاة وأماكن الطواف لشيء من النجاسة نعم إحسن الله يقول هذا السائل هل يجوز لي أن أطلب الدعاء من أحد الإخوان وهل هذا ينافي التوكل إذا كان المقصود بذلك نفع أخيك وتحريكه وحثه على بذل الدعاء لإخوانه فهذا لا بأس به هذا لا بأس به ولا ينافي التوكل. ودعوة المرء لأخيه مستجابة والملك يقول ولك بمثل ذلك فإذا كنت أردت بذلك أن تنفع أخاك بهذه الدعوة وبهذه الـ الـ بهذا السؤال فلا حرج في ذلك أما إذا كان الإنسان يعني يقصد بذلك احتياجه لأخيه و نحو هذه المعاني فلا ينبغي نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل إذا فرضت علينا بعثة الحج ألا نذهب إلى منا يوم الثامن فهل نحرم اليوم الثامن في المسكن ونذهب مباشرة إلى عرفة في اليوم التاسع ماذا نفعل نعم السنة أن تحرم بالحج في اليوم الثامن سواء كنت متمكنا من الذهاب إلى ميناء أو لست متمكنا فالسنة أن يكون إحرامك بالحج في اليوم الثامن من ذا الحجة نعم وإن تمكنت من الذهاب إلى ميناء اليوم الثامن فتكون ظفرت بهذه السنة وإن لم تتمكن فاتتك هذه السنة ولا شيء عليك نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل إذا كنت مسافرا ونويت الإقامة أكثر من خمسة عشر يوما فهل أصلي الرواتب أم لا الصحيح من أقوال أهل العلم أن من نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فحكمه حكم المقيم فيتم الصلاة ولا يجمع بين الصلاتين ويعتني بالنوافل حكمه حكم المقيم نعم كثرة الأسئلة من هذا القبيل يقول بعد الوصول إلى المقات على مدن الطائرة أحرم بعض الحجاج وبدأوا بالتلبية ظانين بأنهم سيتجهون إلى مكة ولكن بعد وصولهم إلى جدة أخذوهم إلى المدينة فتحللوا من إحرامهم إلى حين ذهابهم إلى مكة فهل عليهم فدية؟ تحللهم من إحرامهم غير صحيح تحللهم من احرامهم غير صحيح والواجب على هؤلاء الرجوع إلى الاحرام فهم لا يزالون محرمين والتحلل من الاحرام هذا عمل غير صحيح والواجب عليه أن يرجع إلى إحرامه فهو لا يزال محرما فمن وصل إلى الميقات وقد من وصل الى جده وقد احرم ظنا ان أنه سيذهب به إلى مكة فجئ به إلى المدينة يبقى على إحرامه طوال فترة مجيئه إلى المدينة يبقى محرما إلى أن يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل نعم أحسن الله ليكم يسأل عن الوقوف بعرفه، هل هناك سخرات معينة يوقف عندها أم أن عرفة كلها عرفة كلها موقف عرفه كلها موقف و. لا يحرص الإنسان على قصد مكان معين بل في, في المتيسر له من الامكنه في عرفات يقف ويجتهد في الدعاء فيوم عرفه خير ايام الدعاء كما قال عليه الصلاه والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وحدود عرفه واضحة ولها أعلام فيحرص أن يكون داخل حدود عرفة في أي مكان منها ويكون همه الاكثار من الذكر والدعاء والمناجات والإقبال على الله سبحانه وتعالى لا أن يضيع وقته في تلك العسية المباركة والوقت الفاضل بالذهاب هنا وهناك والحديث مع هذا وذاك بل يحرص على حفظ وقته في تلك العسية المباركة بالذكر والدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن الكريم والإكثار من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا, لا الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير فيه دلالة على مشروعية الاكثار من كلمة لا إله إلا الله في يوم عرفة والإكثار منها في ذلك اليوم مناسب غاية المناسبة لأن يوم, يوم عرفة خير الأيام ولا إله إلا الله خير الأذكار وأفضلها فناسب تمام المناسبة أن يكثر من خير الأذكار في خير الأيام أحسن الله ليكم يسأل عن الوقوف بعرفة هل يصح لمن وقف في مؤخرة مسجد نمرة مؤخرة مسجد نمرة في داخل عرفة اما اذا كان يصل عن المقدمة اذا كان يصل عن مقدمة المسجد فمقدمة المسجد خارج عرفة اما مؤخرة المسجد فهي داخل عرفة ولا اشكال في ذلك نعم احسن الله لكم يقول هذا السائل هل يجوز للحاج صيام ثمانية اوريام واولى من ذي الحجة صيام الثمانية الايام الاول من ذي الحجة هو داخل في جملة العمل الصالح الذي ندب إليه النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأول من ذي الحجة قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر فيشرع الصيام والصدقات والذكر والتهليل والتكبير وأنواع الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى وإذا كان يعلم من نفسه ضعفا وعدم نشاط وأنه لو صام هذه الأيام أو صام أكثرها أضعفته في أداء المناسك والقيام بأعمال الحج فلعل الأولى به أن لا يصوم نعم يسأل معنى قوله أسفر جدا من منصرفه من مزدلفة هذا في المزدلفة المشروع في حق المشروع في حق الحاج في ليلة النحر أن يبيت بالمزدلفة ويصلي فيها الفجر ويبقى بعد صلاة الفجر ذاكرا لله سبحانه وتعالى حتى تسفر جدا أي يسفر الصباح ولكن يغادر منها قبل طلوع الشمس لا ينتظر إلى أن تطلع الشمس لكن إذا أسفرت إذا اسفرت و يعني زالت ظلمة الليل تماما واصبح يعني اسفر المكان جدا اي تماما ينطلق حينئذ الى منى قبل طلوع الشمس وكان المشركون يحجون ويقفون بالمزدلفة ولا ينطلقون منها إلى مين إلا بعد شروق الشمس ويقولون أشرق تبير كي ما نغير وخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فكان يبقى فبقي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة بعد صلاة الصبح فلما أسفر وقبل أن تطلع الشمس غادر أو, أو انطلق صلوات الله والسلام عليه إلى ميناء. نعم أحسن الله ليكم هذا يسأل عن الاضطباع في أي الأشواط يكون الاضطباع اشرت إليه سابقا وأنه إنما يشرع في الطواف فقط في طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد وفي طواف العمرة بالنسبة للمتمتع ويكون في الطواف كله في جميع أشواطه من الشوط الأول إلى نهاية السابع وقبل أن يصلي الركعتين ينهي الاطباع ويغطي عاتقيه بردائه قبل أن يصلي الركعتين وليعلم تأكيدا لما ذكر سابقا أن المشروع في الحج كله عدم الاطباع ان تغطي بالرداء الكتفين معا ان تغطي بالرداء الكتفين معاً وانما يكون الاطباء في الطواف فقط طواف القدوم للقارن والمفرد وطواف العمره للمتمتع نعم احسن الله ليكم يسال عن حديث مئة الف صلاه هل هو صحيح في المسجد الحرام صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة في مسجد هذا أي المسجد النبوي صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة في في مسجد هذا فالمسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. صلاة فيه بمئة ألف صلاة. نعم. يسأل أحسن الله ليكم عن النظارات الشمسية أيام الاحرام. لبس الـ الـ الـ الحاج للنظارة الشمسية إذا كان محتاجا إليها لا يضره. لا يضره لبسه لها لا يضره نعم. أحسن الله ليكم يسأل عن الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع. لا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة إلى حين الوداع ويكتفي به والأولى إذا كان صحيحا نشيطا أن يبادر بالاتيان بطواف الإفاضة يوم النحر ويأتي بالوداع مستقلا عند المغادره هذا هو الأولى